بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إخوة الإسلام بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق على حين فجره من الرسل فقام صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله على بصيره ليلا ونهارا سرا وجهارا فما امن معه في مكه الا قليل استضعفهم صفار قريش وتسلطوا عليهم وساموهم سوء العذاب حتى مات من هذه القلة المستضعفه من مات منهم تحت وطاه التعذيب وهمت طائفه من هذه القلة أن تقاوم وأن تحمل السلاح وتقاتل ورأوا أنهم إن يقاتلوا فيقتلوا خير لهم من ان يقتلوا مستسلمين فقال الله تبارك وتعالى لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وكانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل واستمرت قريش في عنادها وتسلطها على هذه القلة المؤمنة المستضعفة حتى جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى أن ينصرهم ويغير حالهم عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلك يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيفرق فرقتين ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر حتى يصير الراتب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى واستمرت قريش في تسلطها عليه حتى أذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة بعدما عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهاجر صلى الله عليه وسلم وهذه القلة المؤمنة المستضعفة إلى المدينة ولم تكف قريش عن مطاردتهم فأرسلت إلى عبد الله بن ابي وكان رئيس الخزرج رساله تهديد وبلغة انذار شديد جدا أرسلت قريش إلى عبد الله بن ابي وكان رئيس الخزرج الذين سموا فيما بعد باسم الانصار قالت قريش لابن ابي إنكم آويتم صاحبنا ونصرتموه وانا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقاتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم ووافقت هذه الرسالة هوى في قلب ابن أبي اذ أن ابن أبي كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعد له أهله تاج الملك ليتوجه ملكا عليه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اقبلوا عليه وانصرفوا عن ابن أبي فكان ابن أبي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلبه ملكه فما هو انت تلقى هذه الرسالة من قريش حتى أخذ يعد العده ويجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال لقد بلغت فيكم أو لقد بلغت منكم قريش ما أرادت ما كانت قريش لتكيدكم بمثل ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فما زال بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجعوا عما عزموا عليه فأرسلت قريش إلى المؤمنين الذين فروا بدينهم تاركين أموالهم وديارهم في سبيل الله عز وجل لما احبطت المحاولة التي حاولتها قريش مع أهل المدينة عقبوا ذلك برسالة إلى المؤمنين أنفسهم فقالوا لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب فإن والله قد عزمنا أن ناتيكم فنقاتلكم حتى نستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الرسالة ليست مجرد تهديد بل إن قريشا قد تهاجم فعلا في أي ساعة من ليل الأنهاء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لا ينام الليل كان يظل الليل ساهرا خشية أن تهجم قريش على المدينة في حين غفلة من أهلها عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت خشخشة سلاح أي صوت سلاح فقال صلى الله عليه وسلم من هذا قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله فقال ما جاء بك يا سعد فقال رضي الله عنه وقع في قلبي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير ثم نام لما علم أن سعدا يحرسه أمام الباب وظل كذلك يحرس من أصحابه حتى أنزل الله تعالى عليه قوله ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فلما نزل والله يعصمك من الناس قال صلى الله عليه وسلم للحراس أيها الناس إن الله قد عصمني فانصرفوا عني ولم يكن هذا السهر وهذا الخوف والقلق خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل شمل أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لا يمسون إلا والسلاح في أعماقهم ولا يصبحون إلا والسلاح فوق أكتافهم فلما طال عليهم الأمد قال قائلهم يا رسول الله أبد الدهر نظل هكذا خائفين لا يأتي علينا يوم. نأمن فيه على أنفسنا ونضع السلاح عن اعناقنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لن تصبروا إلا يسيرا لن تصبروا إلا يسيرا حتى يقعد الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا يعني آخرا ربتيه بكفين لن تصبروا إلا يسيرا حتى يقعد الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيه أي في الملأ حديدة يعني سلاح فأنزل الله تعالى هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وسبق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وآمن أصحاب نبيه ومكن لهم في الأرض بل ومكن لهم من رقاب أعدائهم فريقا تقتلون وتأسلون فريقا وامتن عليهم بما حقق لهم من وعده فقال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وأخذ صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بوعد الله تبارك وتعالى لا ليستقلفنهم في الأرض كما استقلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خاطيم أمنا وأكثر صلى الله عليه وسلم عليهم من هذه البشارات تطمينا لقلوبهم وكان من هذه البشارات قوله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسماء والدين والرفعة والنص والتمكين في الأرض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها إن الله زوى أي جمع جمع الله الأرض لنبيه عليه الصلاة فرأاها كلها مشارقها ومغاربها إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى استقبل بي الشام وجعل ظهري إلى اليمن إن الله تعالى استقبل بي الشام وجعل ظهري إلى اليمن ثم قال لي يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك يعني من جهة الشام غنيمة ورزق وما جعلت وجعلت لك ما وراء ظهرك مددا إن الله تعالى استقبل أبي الشام وولّى ظهري اليمن ثم قال لي محمد قد جعلت لك ما تجاهك أمام وجهك من جهة الشام غنيمة ورزق وجعلت لك ما وراء ظهرك مددا ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك واهله حتى تسير المراهتان لا تخشيان الا الجور والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الدين مبلغ هذا النجم وقال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكانت هذه منه صلى الله عليه وسلم بشارات عامة بأن ملك الدولة الإسلامية وأن راية الإسلام ستخفط فوق مشارق الأرض ومغاربها وكانت هناك منه عليه الصلاة والسلام بشارات خاصة بفتح بعض البلاد بشر صلى الله عليه وسلم أصحاب بشرى عامة بالنصر والتمكين في الأرض وبشرهم بشارات خاصة ببعض البلاد سماها أنهم سيفتحونها من هذه البلاد مثلا مصر مصرنا هذه بشر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بفتحها قبل أن تفتح وفتحت مصر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط القراط القيراط الذي هو جزء من الفدان إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وصفرا فإن لهم رحما وصفرا أمنا هاجر مصريه وأم ابن نبينا إبراهيم بن محمد عليهما السلام مصريه ماريه القبطيه انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القراض فاذا فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم رحما وصهرا ومن البلاد التي سماها وبشر بفتحها اليمن والشام والعراق قال صلى الله عليه وسلم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون من بس الحديث إذا نشره تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون يعني يجيئون إلى أهلهم في المدينة ويرغبونهم في الهجرة إلى اليمن بعد فتحها لما رأوا فيها من الخير وفير تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون فبشر بفتح مصر واليمن والشام والعراق فقد فتحت بعده مصر واليمن والشام والعراق فكان هذا علما من أعلى من بوته وشاهد صدق على أنه رسول الله حقا ومن البلاد التي بشر بفتحها ولما تفتح بعد وفتحها متحقق بإذن الله كما تحقق فتح غيرها من البلاد التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتحها ايضا روما عاصمة ايطاليا روما عاصمة ايطاليا سيفتحها المسلمون باذن الله عز وجل كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب اذ قال رجل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا أكسطنطينية أو رومية فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرق يعني قسطنطينية تفتح اولا. وقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح كما تعلمون من التاريخ ونحن الآن في انتظار فتح روما وأعظم من ذلك بشاره قوله عليه الصلاة والسلام عصيبة عصيبة تصغير عصابة والعصابة تطلق على جماعه من الرجال يقول عليه الصلاة والسلام عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الابيض عصيبة من المسلمين يفتحون البيت الابيض بيت كسرى وقد فتح البيت الابيض بيت كسرى ونحن في انتظار فتح البيت الابيض بامريكا فتح البيت الابيض بيت كسرى ونحن في انتظار فتح البيت الابيض بامريكا وقال عليه الصلاه والسلام عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابتان من امتي احرزهما الله من النار اي حفظهما ووقاهما ونجاهما عصابتان من امتي احرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تقاتل مع عيسى بن مريم وهذه العصابة التي ستقاتل مع عيسى بن مريم بعد نزول من السماء هي التي ستفتح بيت المقدس وهي التي ستحرر الأقصى بإذن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فخذه فاقتله إلا شجرة الغرقد شجرة معروفة عند اليهود يكثرون من غرسها هذه الأيام ليختبئوا بها ليختبئوا وراءها لأنهم مع كل أسف درسوا ديننا أكثر منا وفهموه أكثر منا إلا أن الله شرح صدورنا للإسلام وطبع على قلوبهم فكفروا بالإسلام وهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وهنا حول هذه البشارات تثور الشكوك وتحوس الهواجس في النفوس أنحن المسلمين نفتح البيت الأبيض أنحن المسلمين نفتح بيت المقدس ونحرر الأقصى شكوك تثار وهواجس تحوس في النفوس وقائل يقول مثبطا إن كفار اليوم ليس ككفار الأمس كفار الأمس كانوا لا يملكون من أسلحة الدمار الشامل شيئا واليوم يملك كفار هذا الزمان كل أنواع أسلحة الدمار الشامل والجواب لقد قالت عاد من قبل من أشد منا قوة فقال الله تعالى اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون وأسلحة الدمار الشامل ملك الله عز وجل لا يتحرك ساكنها إلا بإذنه ولا يسكن متحركها إلا بإذنه فهو قادر إن يا خير الله اركبي وأراد الكفار استخدام أسلحة الدمار الشامل ربنا قادر ألا تنطلق ذخيره من محلها وألا تخرج طلقة من فوتها وإن خرجت فربنا قادر على إبطال مفعولها كما أبطل مفعول نار التي ألقي فيها الخليل إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنا بنون العظمة لأنه العظيم قالوا هم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالوا اقتلوه او حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآية لا إن في ذلك لآيات فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فلا يقول النقائل هم أكثر عددا فليس النص بالكثره ولا يقول أن قائلهم أشد عدة فليس النصر بالعده وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ولعل هذا هو السر في أن الله تبارك وتعالى أتبع هذا الوعد في سوره النور بقوله بعد ذلك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ولا بئس المصير فإن قال قائل وهل سنعيش حتى تفتح رمية وهل سنعيش حتى يفتح البيت الأبيض وهل سنعيش حتى يفتح بيت المقدس وهل سنعيش حتى نصل في المسجد الأقصى والجواب فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ورحمه الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله اللَّهُ الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل واسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن عم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمين لا تشكوا في هذه البشارات لا تشكوا في هذا الوعد انه وعد الله وانها بشارات الذي قال في ربه وما ينطق عن الهوى انه هو الا وحي يوحى لكن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء سببا فما سبب تحقق هذا الوعب وما شرط التمكين في الأرض وما شرط تحقق الأمن والأمان وما شرط استخلافنا في الأرض كما وعدنا الله إن شرط تحقق هذا الوعب هو أن نتصف بحال الذين وعدهم الله بهذا الوعد لقد وصف الله أهل هذا الوعد بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه حال الذين وعدهم الله بالاستخلاف والتمكين في الأرض يعبدونني لا يشركون بي شيئا فيوم أن نعبد الله حق عبادته ونوحده حق توحيده ونتقيه حق تقاته يومها يتحقق وعد الله لنا يوم أن يصير شعار كل مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين يوم أن يصير هذا شعار كل مسلم يومها يتحقق وعد الله بالتمكين في الأرض ولكننا مع كل أسف منا نحن المؤمنين المسلمين من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ويزعم انه مسلم منا من ياكل الربا ويشرب الخمر ويزني ويزعم انه مسلم منا من يتقذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله ويزعم انه مسلم منا من ينذر لغير الله ومن يذبح لغير الله ويزعم أنه مسلم منا من إذا نزلت به ضائقة أو أحاطت به كربة لجأ إلى الأموات أصحاب القبور العالية يسألهم تفريج الكر وكشف الخض وإزالة الهم والغم وهو يزعم أنه مسلم والله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة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 ولا ينبئك مثل خبير فيوم أن نسلم وجوهنا لله فيكون رجاؤنا فيه وخوفنا منه وتوكلنا عليه وإنابتنا إليه يومئذ يتحقق وعد الله بالتمكين في الأرض فإن الله قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فأنيبوا إلى الله وأسلموا وجوهكم لله وكونوا على ثقة من نصر الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون النصر قادم والمستقبل لهذا الدين وقد نكون والعلم عند الله عز وجل على اعتاب بيت المقدس فسينغبون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا عسى أن يكون قريبا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم ادخل الإسلام كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل عزا تعز به الإسلام وأهله وذلا تذل به الكفر وأهله اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذوا أخذ عزيز مقتدر فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود وكل من عاونه اللهم عليك بكل أعداء الدين اللهم عليك بكل أعداء الإسلام والمسلمين أرنا فيهم يوما واشفي غيظ قلوبنا من ناحيتهم ومسك لنا في الأرض كما وعدتنا متعنا اللهم بالصلاة في المسجد الأقصى كما متعتنا بالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين وأقن الصلاة